قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعْكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَ يَثْنَا وَنَقُولَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فَفَرَّتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِيلِ إسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئت بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف سوف تعلمون لأقطع عن أيديكم وأرض من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى منقلبون اننا نقع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كننا اول المؤمنين واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولاء نشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون كُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ ذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا مَا بَنَى إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْعُونٌ قَالَ كَلَّا إِنَّ ان مَعِي رَبِّي سَيَهْدِين فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يُقْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَلَقَ فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى ومن مَعَهُ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 أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مريت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين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 وإنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع ماذ ولا بنون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 لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُبْنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ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 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المستفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين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 وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمهم علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لذلك سلكناه في قلوب المجرمين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 فإِنَّ عَصَوْنكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَغُضُّ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ